ما mah Yem-Mah Yem-Mah Ahtar elgalib Ahtarat elayun Tağd delil Sırna hakaia maruye Ahtar elgalib Ahtarat elayun Tağd delil دور الأيام والأمة تمسح لدموع تعدي الأيالي وتمر الشتوية حسر عليك يا شعب بلاد المطعون ملقي تمداوي أو عشب برية دور الأيام والأمة تمسح لدموع تعدي الأيالي وتمر الشتوية حسر عليك يا شعر